قل ارئيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتاب ام اتيناهم كتابا فهم على بينه من بل ان يعيد الظالمون بعضهم